وَإِذْ قَال موسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُون مَا تَوَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ي theoremُنكُمْ سُنَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ إن النساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لآذيذنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد.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 والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما 114. بِهِ به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 115. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض 116. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر أخيركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فتُنابس القانم مبي.